يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او ان قسم منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا سَنُلْقِي عَلَيْكَ طُولًا فَقِينَا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَامًا قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا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 وَإِذَا ظَلَمْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُلِدَّ النِّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَ لَهُمْ وَجْحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غَصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا يَوْمَ تُرْجَفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا يَوْمَ تُرْجَفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَهِدَ عَلَيْكُمْ شَهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذَهُ وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن فَرَتُم يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا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 تحصوه فتابع عليكم فقراؤ ما تيسر من القران علما ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الاوضيباتون من فضل الله واخرون خرون يقاتلون في سبيل الله فقر ما تيسر منه واقيم الصلاه واتوا الزكاه واقرضوا الله قرضا حسنا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 وَالسَّمَاءِ إِذِ الثُّرُوجُ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قِيلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ أَنَارَ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ